Niyamah Atau niqamah Al-Khalq Kama warad Al-Quran Al-Quran Al-Quran Inzaluhu Nishay'i Nafsihi Kainzal Al-Quran والإنزال النسبي كإنزال الحديد ارفع صوتك إنزال العذاب وكذلك إنزال الملائكة حتى ذكر بعض أهل العلم أنها وردت في القرآن على خمسة عشر وجها والميت الميت ورد وصف البلد بأنه ميت. فما معنى ميت؟ البلد الميت. ما معناه؟ فالظل الذي ليس فيه نبات ولم يصل إليه مطر. أحسنت. وقد ذكرنا أن كلمة ميت ترد بالوجهين في القرآن الكريم. فليضبط بأنها إذا عرفت بألب فإنها ترد بالوجهين في القراءات الميت والميت طيب قوله سبحانه وتعالى بعد ذكر تلك الألفاظ قال كذلك نخرج الموتى كذلك معناها مثل ذلك كما مر معنا ومعناها هنا مثل ذلك الإخراج وهو إخراج الثمرات نخرج الموتى من القبور يوم الحشر والنشور إذن معنى كذلك مثل ذلك الإخراج وهو إخراج الثمرات قوله سبحانه وتعالى نخرج الموتى فسرت هذه الجملة بمعنى نُحيي الموتى بالمطر كما أحيينا البلد الميت به وهذا قاله مجاهل من أئمة التفسير وتأمل لهذا يُحيي الله عز وجل الموتى بالمطر كما يحيي البلد الميت بالمطر ما دليل ذلك دليل ذلك ما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وعلا وسلم قال ثم ينفخ في الصور يعني النفخة الأولى فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا أي صفحة عنقه ثم يرسل الله مطرا تأمل هذا الكلام يرسل الله مطرا كأنه الطل تعرفون الطل ذلك أو تلك القطرات اللزجة التي تقع على الأشجار وتقع على بعض الأشياء الشاخصة فيظهر لك لزوجة في ذلك الماء يظهر فيه لزوجة قال ثم يرسل الله مطرا كأنه الطل فينبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون إذن بين النفختين النفخة الأولى في الصور والنفخة الثانية يرسل الله عز وجل هذا المطر كأنه الطل فتنبت أجساد العباد منه كما أنبت الله عز وجل الثمر من الأرض الميتة لذلك قال الله عز وجل كذلك كما أن هذه الأرض الميتة سيق إليها المطر فلما نزل عليها إذا بها تحيا وتخرج أنواعا من الثمرات كذلك نخرج الموتى أي يوم حشرهم ونشرهم قوله سبحانه وتعالى لعلكم لعل تأتي لثلاثة معان كما ذكرنا تأتي للتعليل وللرجاء وللاشفاق. ولكن أكثر ما ترد كلمة لعل بمعنى التعليل أي لأجل أو لكي تتذكروا قال هنا لعلكم تذكرون أي كي تتذكروا لأجل أن تتذكروا فلعل أتت هنا بمعنى التعليل وفي كثير من مواضع القرآن تأتي بمعنى التعليل وذكر بعض المفسرين أن لعل من الله عز وجل واجب يقع يقع وهو أمر واجب لعلكم تذكرون تتذكرون به لا محاله ولا شك فيه فليضبط هذا لعل أكثر ما ترد في القرآن بمعنى التعليل أي لكي بمعنى كي قوله تذكرون تذكرون هنا حذفت التاء الأولى وأصلها تتذكرون لعلكم تتذكرون وللتخفيف تحدف إحدى التاءين إذا ابتدئ بها الفعل المضارع وهذه القراءة قراءة حفص وحمزة والكسائي وغيرهم وقرأ الباقون بتشديد الذال تذكرون من للذكار وهو يدل على معنى أبلغ فما هو التذكر أولا ما معنى التذكر لأن الله عز وجل يذكرنا بالتذكر لعلكم تذكرون أفلا تذكرون في مواضع من القرآن الكريم فما هو التذكر التذكر هو تفعل من الذكر الذي هو ضد النسيان ومعناه حضور صورة المذكور العلمية في القلب أن تحضر في قلبك صورة الشيء الذي تريد أن تتذكره تحضر في قلبك هذا هو التذكر كما عرفه بذلك ابن القيم رحمه الله تعالى ولماذا قيل تذكرون ولم يقل تذكرون قال أهل العلم لأن الذكر بالشيء حصل بعد مهلة وبعد تدرج يعني بعد مهلة من الوقت تصل إليه الذكرى تبلغ إلى قلبه بعد تدرج يحصل له ذلك وللتذكر السليم أسس يقوم عليها ذكروا ثلاثة أسس حتى يكون تذكرك سليما الأول الانتفاع بالعظة أن يقع في القلب خوف ورجاء فيتحرك حينئذ ذلك القلب للعمل في طلب ما يرجو والبعد عما يخاف منه الثاني الاستبصار بالعبرة أي زيادة البصيرة بقوة الاستحضار أن يكون استحضارك قوياً ليس فيه ذرة غفلة فحينئذ تنتفع انتفاعا عظيما بالتذكر إذا تذكرت ويكون هذا بحياة العقل أن يكون العقل حيا وليس مريضا ويكون أيضا بمعرفة الأيام التي تخصك ويكون أيضا بسلامتك من متابعة الهوى والنفس الأمارة بالسوء فإذا سلمت من ذلك انتفعت وازدادت بصيرتك فكان التذكر عندك بنسبة مئة بالمئة ويضاف إلى ذلك أساس آخر ألا وهو الظفر بثمرت الفكرة ويكون ذلك بقصر الأمل حين تتذكر تذكر أن الأمل قصير وكذلك أيضا يكون بالتأمل في القرآن الكريم وبقلة الاختلاط وبقلة التمني وبالبعد عن التعلق بغير الله عز وجل إذا بلغت هذه الرتب وحصلت هذه الأسس لا تتذكر شيئا إلا انتفعت به لا تتذكر شيئا إلا انتفعت به بإذن الله عز وجل إذن الله عز وجل يذكرنا بأنه سيخرج الموتى كما يوم الحشر كما أخرج الثمرات من البلد الميت ويجعل هذه ذكرى نتذكرها ونتعظ بها قوله سبحانه وتعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه الطيب وصف حسن أصل معناه الطاهر أو ما تستلذه النفوس والحواس وتستمتع به هذا الطيب وهو ضد الخبيث أيضا الطيب ضد الخبيث يعني سلم من كل خبث ولأن اسم الطيب عظيم سمى الله به نفسه على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وعليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إن الله طيب الطيب بمعنى الطاهر المنزه عن كل نقص وعيب المنزه عن كل النقائص والعيوب انظروا ما احلى وما اعظم هذا الاسم تستعظمه النفوس وترتاح له القلوب لكن اذا سمع الشخص كلمة خبيث كيف تشمئز النفوس وكيف تنثر تلك القلوب من هذا الاسم الخبث لكن الطيب والطيب تطمئن له النفوس وقد وصف الله عز وجل في كتابه الكريم أشياء بأنها طيبة فوصف الأطعمة من المآكل والمشارب بالطيب وحث المؤمنين أن يأكلوا من الطيب حث المؤمنين أن يأكلوا من الطيب يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم من الطيب قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وصفها الله عز وجل بأنها طيبة فليحرص المؤمن إذا أراد أن يكون طيبا من الأكل من الطيبات ووصف الله عز وجل القول والكلام بالطيب فقال سبحانه وتعالى وهدوا إلى الطيب من القول القول منهما هو طيب ومنهما هو خبيث لكن وصف الله عز وجل أن أنه قد هدى أناسا إلى القول الطيب، وقال سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب، لكن الكلم الخبيث هل يصعد إلى الله عز وجل؟ لا يرد، لكن الكلم الطيب يصعد إلى الله عز وجل. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ومن أجمل وأعظم الكلم الطيب قول لا إله إلا الله كلمة التوحيد ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ووصف الله عز وجل أيضا في كتابه الأشخاص بالطيب فمن الأشخاص من يكون طيب النفس طيبا ومن الأشخاص من يكون خبيثا سواء كان من الرجال أو النساء قال الله عز وجل والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ووصف الله عز وجل بالطيب الريح والمساكن والشجر والحياة ووصف البلاد بأنها طيبة فمن البلاد ما هو طيب ومنها ما هو خبيث وهنا قال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه هذا وصف عظيم سنكمل إن شاء الله تعالى ما بكي من ألفاظ لهذا المثل في الدرس القادم بإذن الله نكتفي بهذا وإلهنا وبارك الله فيكم